طيب ده ميديكلمس ان فيها طيب نتفرج على ده بقى الصوره الرائعه اهيك برنامجها رائع دي قرنه دي او دي الكلمه يا بص كده في وسط في حته ايه تخليت دي ده طيب وسطها دي سيب وداي كنت انا هشرحها لك لكن بشكل سهله طيب ايرنول ايه دي؟ فراديس دي كده كده وادي انت جروبات تعالي بقى هنا يعني دي دي طيب ونتيجه للبيوبل المشتوله اللي بتقول بس يبقى دي البيوبل الناعمه البيوبل المشتوله تبان ايه تاثير شد اوخ يا جماعه يبقى الوضع دي هنا كده ما انتش بقى ايه عشان كده ممكن دي دي حرام بقى خلاص يا هل هي الحاجة اللي لا أرغبت أنها خلص للسقطة البرفوريشن لا أخذ ذا لإيه؟ حضرنا لأني البرفوريشن الحصة قطعت النهاردة إيه؟ كلها كلها كلها تأتي كدو كلام ويه؟ أذن؟ ماذا برضه أنت قلنا ده صعب؟ يعني هي حصة توقفتها إيريس ولا ما فيه؟ برجي في, برج. في إيريس ولا دول، هذا بدي فيها ما لو يبقى فيها اير هتبقى لوكومن اما تبقى ما فيهوش اير يبقى كلاسيك دي لو البولنج فيه اير يبقى تو تبوله تو... ده يا حدش يتخض ده جوت ناخد قلب الفوليستر الايه قطره دي اه والفوليستر طوره ايه دي وظيفه ايه ده منظر ده محبش يتعاد لاب عربية واحد كروت مقص في عينيه حاجه فظيعه لقيت وده لورد يلا ده لو الاورجانيزم هيخش الوريدتين اهو هيجي جوه نفس الكلام يبقى أكثر ولا يعني بص ولا لا ايه ده انا كحت ده برده ده ممكن ما يخرج ولا ممكن من العين يطلع على كده والاوكي يطارد على دماغي موت بص جوه العين اسمه اندوستال ما طب بص العين بدأ يوصل للأرض. نسمي <تصفيق> بنو الصماد. هل في فرق في بين إنذو الصماد وبنو الصماد؟ طلع. الآن دو لكن البنو الصماد كناه خيال عياله بنو بنو الصماد ممكن يمون ليه؟ because essential of infection into the earth and مش كلام. ممكن قال أول من الفريقية أنه صندت إذن إذن وطنة لأنه غامل إنه أنتبام صندق قال فأنا فاديلين لما ضغط العين كان بيئي كان بيحصل إيه في الضوار بيتة دليل لما العيني كيستك ضغط العين يوني كلا تهين ولا إلي صادم لو ضغط العين قال الصادم يحصل إيه في الضوار بيتة دليل توسع يا ريت تاخد مع الصادم ضرب في الانترا اوكرر ضرب ضربشها قريت الاضلاع بتنشف العين اتفتح فجاه ضغط قال فجاه قامت ضربت السنس على فجاه قمت رفشر اكتر المصيبه ما انفجار فضله يطلع دم بقى انفجار دموي داخلي العين انفجار دموي داخلي من ايه اسمه ايه ايه الدم ده كل ما يزيد يروح مين يروح مين, يزوء مين, يزوء مين, يزوء مين, يزوء مين يزوء والبدرة دي زوئي مين؟ اللي أول حاجة تتأثر الليل. اللي بقى اللي ما هي حبال دي؟ هنسو. وبدأنا ممكن الحبال دي بتقاطع. ومن اللي تبدأ تلاقي الاختياد اللي طب لو نيمو يزداد أكثر؟ اللي تلاقي القواعد تطلع دين. تتحرك مكانها وتصطلع أقدام. اللي وبعدين دي طب ما تيجي نعمل دخلك تيكنفيشن اتحرك <تحرك> خلاص طب لو هيمر ازاي يا ترى هيخترق كل ما هيمرش يزيد كنت تطلع بره طب لو هيمرش لسه يكمل اللي جاي وراه كل يطلع. اللي كنت. مين كل الدنيا ده كله لان الكون لانتر اكلر كونتنت مين دي اكسترودد تو ذا اوتار ربنا ما بيحبش المصيف تعال مننا افعال العمليه الخير انا ما بحسب مع حاجة حاجه مرعيبة. أثناء عملية ايوه في العملية احنا نفتح العين او نفتح العين كده ممكن يحصل ايه انا اعمل عملية ومش مخت بس يا عندي رب ان انا سبتت ضغط ايه بالعملية عادي فتحت العين فق حصل ايه بضغط العين قال لي فتا يحصل نفس المشكلة بيحصل نتيجة ايه وقصوا اللي انت تطلع لقدام لو انا لو في ما تطلع اللي وراء ايه نزلت وراء ايه ايه او العين برد تخيلوا يعتادون نحكي بقى الإكسبرنس ممكن يكون اي حاجة زاميلة فضل بويش الانتو أكلش ثالث بويش الانتو أكلر بويش اسمه إلى اللي بعد اللي يمرش هنفصل إيه باللد باللختشن أو ديسلوجيشن and the all the anto aklar content to هكذا ما to الأصل <تص stripoquia> على التشريط ده ليه يا جماعه هو ده الشيء اللي بنعمله تنفع الواحد ده قوي لا حرام ثلاثه مللي في الفلوس كمل يا دكتور يا دكتور كمل يا دكتور كمل يا يا أخوان دي ولا انا اقول حاجه خالص لا يا دكتور يا جماعه بس لو سمحت جيب لي والله كده يا اخي